كذبت ثمود بطهوها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فاعقبوها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها احط الله يقول الله جل وعلا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها هذا قسم من الله تعالى بما يشاء من العباد من خلقه جل وعلا والشمس وضحاها ضحاها يعني اذا وضحت وظهرت الناس. والقمر اذا تلاها القمر اذا غابت الشمس ثم القمر وظهر ثم القمر وظهرت الشمس فهما يتعاقبان على الناس الشمس ثم القمر يتعاقبان على الناس والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها إذا ظهرت الشمس ظهر ضوءها مع الفجر وبدأت الشمس تبدو شيئا فشيئا فإذا ظهر النهار جلاها نظر الناس إلى السماء والتقت أعينهم تنظر إلى الشمس جلية واضحة والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها إذا استمرت الشمس مع الناس إلى وقت الغروب ثم غشياها الليل وغطاها وظهر القمر والليل اذا غشاها والسماء وما بناها يعني هذا تعجب من عظمة هذه السماء وقسم بها وما بناها إما المقصود أن الله جل وعلا هو الذي بناها فهو يقسم سبحانه وتعالى بذاته الشريفة جل في علاه أو يقسم ببنائها وعظمته والسماء وما بناها التي يرون السماء بغير عمد يرونها وفيها من الكواكب والأعاجيب ما فيها فأقسم الله تعالى بها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها طحاها يعني مدها وسواها فصرت تحرث فيها وتزرع وتسير وتبني بيتك وتتنقل بين البلدان والأرض وما طحاها ونفس وما سواها خلق الله جل وعلا النفوس وسواها يعني أحسن خلقها سبحانه وتعالى وكملها وجعل الله تعالى في هذه الأنفس من العجائب النفس اللوامة التي تلوم صاحبها على إذا فعل الخطأ أو المعصية تبدأ تلومه لماذا فعلت؟ والنفس الأمارة بالسوء التي تأمره افعل كذا وكذا والنفس الشهوانية التي دائما تشتهي المحرمات والنفس الحيوانية التي تشتهي فعل أشياء ربما حتى الحيوانات لا يفعلونها ونحو ذلك قسم أهل العلم النفوس إلى أقسام فالله تعالى يقول إنه سوى النفس ويعني وأكمل خلقها لكن الناس يستجيبون لوسوسه الشيطان ويستجيبون أنفسهم قال ونفس وما سواها فألهمها يعني قذف في قلبها القى في فطرتها فجورها وتقواها ألهمها علمها هذا الفعل فجور وهذا الفعل تقوى وهذا ترى حتى عند غير المسلمين يعلم أن هذا خطأ وهذا صواب ولو تقول له ايهما تراه صوابا الذي يتعاطى مخدراته والذي لا يتعاطى نقال لك بل الذي لا يتعاطى هل ترى الاسلام والأوفق هو الذي يضرب الناس ام الذي يحسن إليهم نقال لك بل الذي يحسن إليهم هل ترى الأ الأرض الذي يستعمل ما له في النفع وما يعود عليه بمصالح أو الذي يستعمله في الفساد قال لك بل الذي يستعمله في ما يعود عليه بالنفع فألقى الله تعالى في النفس معرفة ما هو فجور وما هو تقوى ولذلك قال جل وعلا هنا فألهمها يعني قذف في قلبها في فطرتها في فطرة النفوس فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها الزكاها يعني طهر نفسه من الإثم وقد خاب من دساها يعني غمسها وأخفاها عن الخير وغمسها في الشر كذبت ثمود بطغواها إذن بعد طغيانها و و وافسادها. إذن بعث أشقاها أشقاهم قدار بن سالف اسمه فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها قالت تمود لنبيهم صالح هل تريدنا أن نؤمن أنك نبي؟ قال نعم قالوا نريد منك معجزة قالوا تأتيك معجزة قالوا لا نحن نختارها أخرج لنا من هذه الصخرة العظيمة ناقة حامل فدع الله تعالى وخرجت الناقة من تلك الصخرة وأمرهم الله. يضر الناقة بشيء وأن يشرب من لبنها يوما وهي تشرب من البئر وفي اليوم الآخر هم يشربون من البئر وهي ترتاح ما يشرب من لبنها فأقبل من أقبل وقتل هذه الناقة وقتل ولدها فقال الله تعالى إذن بعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيها تركوها هي تسقيكم من اللبن وتركوها تسقي نفسها من البئر وسقيها فكذبوه فعقروها يعني نحروها قتلوها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم دمدم عليهم ربهم بذنبهم أي دمر عليهم وعمهم الله تعالى بالعقاب وأرسل عليهم صيحة من فوقهم فسواها سوا بلدانهم أصبحوا جاثمين على ركبهم سوا, سوا بلدانهم بالأرض ولا يخاف عقباها ولا يخاف الله تعالى أن ينتصر عليه أو أن يعني ينتقمون بل هو القاهر جل في علاه نسال الله ان يوفقنا واياكم لكل خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته